بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي إلي انه استمع نفر من الجن فقعوا فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الحق فامننا به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 كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنتم ألا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 ما حطبا، وألا يستقاموا على الطريق لأسقينهم ما أنغدقا لنفتنهم فيه، وَمَنْ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابَ الصَّعْدَةِ وَأَنْ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنو لما قام عبد الله يدعوك دون يكونون عليه لبداب قل إنما